فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاجتهاد وأقرب إلى إصابة الصواب وأن يؤجر ذلك الأجر المضاعف فلماذا نقول أن الرسول لا يجتهد وقد اجتهد فعلا لكننا نقول إن اجتهد فأخطأ فسرعان ما يصوبه الوحي هذا الذي قلته آرفا يوحى إلية أي يوحى إلية بحكم شرعي أو بتصويب لاجتهاد النبوي